الأصول الفارقه بين أهل السنة والشيعة الضاله وهذه من الأهمية بالمكان لأنني أرى أن الناس يعني لا يفقهون بأن هؤلاء أضر وأضل القوم على دين الله دل في علام هؤلاء أضل وأضر ناس على دين الله دل في علام الكلام على الشيعة والروافض والجماعات التي تتمذهب بهذا المذهب علماءنا يقولون أنهم بلغوا 73 وسبعين فرق وفوق 73 وسبعين فرقة وبعضهم يرونهم أنها أنهم ليسوا من أمة الإش الد الإجابة ليسوا من أمة الإجابة بل هم من بل هم من أمة الدعوة بمعنى ذلك أنهم خرجوا عن هذه الفرق خرجوا عن دار الإسلام هم من هم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة الشيعة بعد أمر الشيعة هم أنهم كانوا يفضلون عليا على عثمان هذا بدء أمر الشيعة الإقرار بالخلافة الإقرار بفضل أبي بكر وعمر لكنهم ابتدأوا كما قال العلماء بتفضيل علي على على على عثمان بن عفان وهذا قد قال به بعض الفقهاء يعني الثوري كان يميل إلى ذلك أبو حنيفة كان يميل إلى ذلك فالشيعة أول أمرهم أنهم فضلوا عليا على, على على عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم تطور الغلو حتى فضلوا علي على ابي بكر وعمر وعثمان ثم تطور الامر أن تطاولوا على أبي بكر وعمر وعثمان بل كفروا الجميع وقالوا أن الأحق بالخلافة هو علي بن أبي طالب إلى أن وصلت بقى بهم الـ الـ الـ وصل بهم الغلو إلى تأليه أولاً تنبيع عليه ثم مع ذلك تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان موطن أو الموطن الـ الـ الـ الشيعة كانوا في العراق أول المواطن التي نزلوا فيها هي في العراق وهذه الأسباب السبب الأول ميلهم إلى أي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم حبهم الطاغي علي, علي بن أبي طالب نقر الخلافة إلى مدينتهم نقل الخلافة من المدينة إلى مدينتهم فمالوا إليه وشيعوه ولازموا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأيضا قد وقع عليهم ظلم بين من, من بني أمية الحجاج لما دخل العراق ماذا قال قال مالي أرى رؤوسا قد أينعت أي تحتاج إلى, إلى القطاف وحقا يعني أعمل القتل فيهم فلما شعروا بالقهر وبالظلم عادوا بني أمية ووالوا إيه ووالو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأن الأصول الجذرية للشيعة, أصول الجذرية للشيعة هي جذور أو أصول جذرية فارسية الأصول الجذرية للشيعة هي أصول جذرية فارسية أنا لست مؤرخا وأنا تضايق من التأريخ ان ننقل وقل و... و... و... لا أنا, أنا, أنا أؤصل لطلبة العلم الفوارق العلمية التي تجعل طالب العلم في إيش في جنة من هذه الأفكار الضلة الضارة فأنا أصالة بأعرج إجمالاً على الهيكلة العامة لهذه الطائفة وتشعب هذه الطائفة ثم أتكلم وأدخل في الصميم في الكلام المهم في الفوارق الأصولية بينهم هي لهم اعتقادا وعملا وحتى أيضا تعبدا عباده فالغلط المقصود بعض العلماء يرى بأن أصول الشيعة هي جزور هي جزور فارسية هي جزور فارسية وهذه الجزور الفارسية يعني أنهم يعني الأصل فيهم أنهم كانوا يقدسون جدا ملوكهم يقدسون الملوك، لذلك الشيعة أخذوا من ذلك عظموا الأئمة تعظيما حتى أنهم بلغوا بهم إلى التأليه كما سياتي فجزورهم جزور فارسية في تقديس وتعظيم وتبجيل ملوكهم، ومن ذلك أن ال ال ال الذي أجل لهم هذه الصور هو اليهودي الخبيث عبد الله ابن سبأ عبد ابن هو اليهودي الخبيث الذي أصل لهم هذه الأصول وطبعا معلوم أن عبد الله بن يسير سير من سبقه عندما دخلوا في النصرانية وايش وحرفوا هذه الديانه وخربوها فدخلوا في الدين الإسلامي هو قد زعم عبد الله بن بأنه يدخل في الدين الإسلام وهو ليس إيش ليس منهم لكن أراد أن يخرب للناس أو على الناس عقائدهم ولم يفلح لأن الله تعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظوا لما قال الوضاع للأمير الذي صلبه قال ماذا تفعل بكذا وكذا من الاف الأحاديث وضعتها على رسول الله فماذا قال قال يعيش لها من يعيش لها الجهبدة يعيش لها الجهبدة إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصرة هذا الدين عبد الله بن سبأ هو الذي أسس لهم هذه الأفكار كما سيأتي في فرق الشيعة أهم فرق الشيعة إجمالاً وسيأتي التفصيل على الفرق المنتشرة في العصر أهم هذه الفرق الفرقة الأولى السبائية فرقة السبائية وفرقة السبائية هم أتباع عبد الله ابن سبق اليهودي وكان من رؤوس الضلالة والفتل هو الذي أثار الفتنة على من؟ على أثمان بن عفان بوازع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الذي أوزع في قلوب الذين خرجوا على عثمان بن عفان وقاتلوا عثمان بن عفان حتى قتلوا عثمان بن عفان وشاعة وذاعت, وذاعت الفتنة في المسلمين ولم تقف إلى يوم الناس هذا وهو كان يدس السم مع الناس في بعض العقائد يقول أعجب العجب أنني أرى أناسا يؤمنون برجوع عيسى ولا يؤمنون برجوع محمد صلى الله عليه وسلم يعني يجعلهم يؤمنون بالرجعة طبعا بالرجعة الآن فنسوا محمد وتذكرون من علي ومحمد الحسن العسكري فهم يقول أن الغيبة والرجعة هذه من أصول عقود أقائد الشيعة فهو يقول العجب كل العجب من أناس يؤمنون برجوع عيسى ولا يؤمنون برجوع محمد صلى الله عليه وسلم لذلك كما قلنا لما سمع علي بن أبي طالب هذه المقولة علم أنه يريد أن يدس السم فيها فأراد قتله فقال ابن عباس لا لا تفعل ومنعه ابن عباس ليته فعل ليته لم يأخذ بكلام ابن عباس لانه لما عاش عاش حتى جعل الناس يؤلهون عليا رضي الله عنه وارضاه يبقى اذا الاولى السبائية سياتي كما قلت لكم التفصيل في الفرق التي تنتشر في عصورنا هذه الفرقه الثانية الغرابية الفرقة الثانية فرقة الغرابية فرقة الثانية الغرابية هذه لم تصل الى السبائية لكنهم قالوا بنبوءة علي بن ابي طالب يقولون اخطا جبريل عليه السلام ونزل على محمد والاصل انه كان ينزل عليه طب نخطا جبريل لما اللي بعثوا واللي بعثه ماذا فعل غفل عنه كيف لا, لا يوقظه ويقول انت أخطأت فيقولون اخطا جبريل فنزل على محمد والاصل انه ينزل على علي ثم قالوا العذر عند جبريل كمان اصاله بيعتذروا الجبريل العذر ان وجه الشبه كبير بين النبي السلام وبينه ولا شبه ولا شبه نفس السلام لما قال قال لي جعفر انت شبهت خلقي وخلقي لم يدخل في ذلك من علي قالوا واجه الشباب أبن سلم علي لذلك اختلط الأمر على إيه على جبريل قالوا كـ كـ كالغراب الأسود والغراب الأسود فلذلك سموا بالغرابية, بالغرابية الفرقة الثالثة هي فرقة الكسانية وهؤلاء أتباع كسان مولى الإمام علي بن أبي طالب لكن الذي أظهر فكرهم هو المختار الساخط هم أيضا يندرجون تحت البطنية وغيرهم الفرقة الرابعة هم الزيدية الزيدية هؤلاء هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة أتباع زيد بن علي زين العابدين هم أقرب الناس لاهل السنة والجماعة لأنهم يعتقدون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وبهذا الترتيب يعتقدونهم لكنهم يخالفون أهل السنة في إيش؟ يقولون يقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل يقولون علي بن ابي طالب, طالب أفضل الأربعة فهو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان لكن جاز للمصلحة واسكات العامة أن يتقدم أبو بكر فهم يقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فقد اتفقوا مع اهل السنة الجماعة أن ترتيب الخلافة ترتيب ترتيب صحيح وأن هذا الترتيب ترتيب سني لكن اختلفوا بانهم فضلوا عليه على إيش وهذا هين هذا أمر هين لكن هم تأثروا جدا بكلام المعتذر كيف؟ لأن زيد بن علي أو زين العابدين كان يعقد مجالس العلم فكان يجلس فيها واصل بن عطاء واصل بن عطاء رأس في, إيش؟ في المعتزلة وواصل بن عطاء كان يعتقد بأن فاعل الكبيره مخلد في نار جهنم فهم أخذوا منه هذه العقيدة أخذوا منه هاد... تأثروا به فأخذوا منه هذه العقيدة الغرض المقصود بأن الزيديه هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة من, من هؤلاء أيضا الإمامية وهي اهم الفرق التي نتكلم عنها إن شاء الله في الاسابيع القادمة الإمامية الاثنا عشرية هؤلاء أكثرهم يقتنون العراق وإيران أكثر أكثر الذين يقولونها الإمامية الاثنا عشرية في إيران وهم إلى يوم الناس موجودين اليوم الناس هذا لذلك واجب علينا النظر في مثل هؤلاء حتى حتى يعني نحترز من السموم الضارة من هؤلاء هؤلاء أكثرهم كما قلت في العراق وفي إيران هم يقولون بأن الإمام على التعيين وأن النص جاء بوحي من السماء بتعيين علي بن ابي طالب أن يكون خليفة للمسلمين وهو وصي النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بأدلة كثيرة جدا مكذوبه عليهم مجذوبة على في كتبهم واستدلوا بحديث صحيح حديث غدير خم من كنت مولاه فعليه إيش مولاه وهذا إن شاء الله سياتي تفصيله والرد عليه الفرقة التي تأتي هذه الفرقة الإسماعيلية هذه منسوبة إلى إسماعيل ابن جعفر وهي أيضا تتكلم على الإمامة وأصل أصول اعتقادهم كالبراهيمة والبوذية من الهند كالبراهيمة والبوذية لذلك أنت ترى من أهم الرسائل التي خرجت عن الإسماعيلية رسائل إيش رسائل إيه إخوان الصفا رسائل إخوان الصفا هي, هي, هي, هي أعظم رسائل الاسماعيليه وهذا كلها كفر مبطل فهم من الغلاة البطنية فرسائل اخوان الصفا من هؤلاء وايضا الحاكميه الدروز والدروز هؤلاء الذين يرون ويعتقدون بحلول الله في الحاكم بامر الله الفاطمي اللي هو كان في مصر يعتقدون الدروز يعت... يعت... يعتقدون بأن الله حل في الحاكم بأمر الله فلما حل في الحاكم أمر الله اعتقدوا انه ايه هو الرب كاعتقاد النصارى أن معتقدون انه حل في مريم عليها السلام وهؤلاء الدروز كفر لهم عقائد في استحلال المحارم وغير ذلك ما سياتي من ذلك أيضا من هؤلاء من الفرق الشيعية الرافضية النصيرية وهذه منتشره جدا في اللاذقية وهي في حمص سوريا النصيرية والنصيرية هي من, من أشر ومن أضر فرق الشيع هؤلاء أخذوا السوءتين من كل فرق الشيع فقد ألهوا علي فأخذوها من السبائيه أخذ نسبة تأليه عليه فهم يعتقدون بأن عليه إله يعتقدون بأن عليه إله وأيضا يعتقدون بأن القرآن والشريعة لها ظاهر وباطن فأخذوا من غلات, الباطنية. من غلات الباطنية هكذا النصيرية النصيريه الآن موجودة هناك أكثر ما يكون موجودة في حمص الآن كثيرة جدا معلوم من النصيري العلوي الصغيرية العلوية هم الذين يؤلهون عليا وأيضا يقولون بأن القرآن له ظاهر وله إيش وله باطن ذهب الشيعة الإمامية أو مذهب الشيعة الإمامية الاعتقاد في الإمام الاعتقاد في الإمام احنا قلنا الإمام او ولي الأمر أو إمام المسلمين فإن الله علاه قد أمر الأم الإسلامية بأسرها أن أن تتخذ وليا للأمر ولكن هذه الولايات ولاية توظيف، وليست ولاية تشريع. مش تشريف. هذه الولايات ولا ولاية توظيف، لا ولاية تشريع. وهذا الفرق أصل فارق بيننا وبين أشيع هنا. هم يرون الإمامة إمامة تشريع، لا إمامة توظيف. يرون الإمامة إمامة تشريع، لا إمامة توظيف. الإمام كل من أما الناس ما تقدم على الناس فهو إمام. الذي يتقدم الناس فهو إمام. أصولهم في هذا الباب أن الإمام إمام تشريع كما سيأتي في الكلام الطماط الكبر في الكلام على الأئمة رفعوه من الأدرجة الربوبية فالإمام عنده إمامة تشريع لا إمامة لا إمامة توضيح أما أهل السنة والجماعة يقولون هي وظيفة يتوظفها ولا بد من أن تفحه ولي الأمر لينفذ كلام الله وكلام نمسل لذلك أبو بكر لما لما لما اعتلى عرش الخلافة قام فخطب في الناس فقال أيها الناس لي عليكم السمع والطاعة ما أطعت الله فيكم ولذلك عمر الخطاب قال ذلك قال إن أطعت الله وعطت رسوله فأطيعوني ولذلك قال لا طاعة إلا في المعروف إنما الطاعة في المعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وأيضا قد قال الله دل في علاه يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول و قول الأمر منكم فإذا الأصل الأصيل في هذا الباب أن الإمام عندنا توظيف وعندهم الامامه إمامة إيش تشريع زاك نصبوا لهم مناصبة أخرى هذه الإمامة الشيع الإمامية ينقسمون إلى فرقتين أحد يعرف الفرقتين الجعفرية وإيش الجعفارية وأيضا الإسماعيلي الجعفارية للثانية عشرية والإسماعيلي الجعفرية الذين يقولون بأن الحق بالخلافه على الامام الطالب هو إيش؟ الحسن والحسين ثم قالوا الى جعفر الصادق ثم قالوا موسى الكاظم ثم علي الرضا وبعد ذلك قالوا محمد بن الحسن اللي العسكري اللي هو ذهب إلى سرداب سمراء وهو في السرداب الاوم الناس هذه ان شاء الله ما يطلع لهم باذن الله ياكلهم ويأكل من يشايعهم في هذا الباب فهم ينتظرون محمد الحسن العسكري الذي في السرداب سمراء. إسماعيلية هم يختلفون معهم في من يستحق الخلافه الخلافة بعد ما قلت من الحسن وحسينهم بعده. إسماعيل هم يقولون إسماعيل إسماعيل الابن الأكبر لجعفر هو المستحق لإِ للخلافة. وهذا قد اختفى هذا قد مات قبل موت أبي. ثم اختفى الآخر ولذالك هم يقولون الاختفاء ده ده داعية فاكلون بعاقيدة الغيبة وبعدين يقولون بعاقيدة الإِ الراجعة سئت إن شاء الله خبل الشيطان يستحي من أن يتخبل بهذا الخبل فعتقذونا بالغيبة ثم عتقذونا بإيش بالراجعة وأسس تصور الشيعة الإمامية التي تعيش معنا في هذه العصور تصور الشيعة الإمامية في الإمام يقولون ال الاعتقاد في الإمام اصل من أصول الإيمان الاعتقاد في الإمام اعتقاد وجود الإمام أصل من أصول الإيمان طبعا الروا حديثا ضعيف عن جعفر بأنه قال بني الإسلام على خمس اسمعوا اللي هأتي واتوني بالطمل اللي, اللي موجود في الحديث بني الإسلام على خمس إقامة الصلاه وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإمامة بني الإسلام على خمس إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والرابع حج البيت والإمامة ايش الطمل في الحديث ها ده جعل الإمامة إيش مكان مكان الشهادتين من, من حق لهذا المخبول اللي يقول البوذي لو غلبت حسناته على سياة يدخل الجنة يعني خلال هذا الكلام يعني له رصين فهم يقولون بأن الإمامة اعتقاد الإمامة والاعتقاد وجود الإمام وتنصيب الإمام هذا من أصول الإيمان وأصول الاعتقاد ولذلك يقولون والإمامة لا يكون فيها التقليد لا تكون بالتقليد لأنها إما بالنص أو بالوصف الإمام عندهم إما بالنص والنص عندهم نص إلهي وح اختيار إلهي إما بالنص أو إما بالوصف الوصف ينطبق يقولون هذا هو الإمام يتنطبق عليه الو... لذلك يقولون هي بالنظر كالنبوة والتوحيد يرون أن النبوة والتوحيد إيش بالنظر وده كلام مين آه. إحنا درسناهم قبل كده حبايب حرام عليهم هل لهم يخلون إيه؟ يخلون أول واجب على على على على العباد هو إيه؟ ها ها النظر النظر النظر المعرفة معناها النظر بالمقدمات والنتائج مفهوم؟ فإذا يقول هي بالنظر <تصفيق> ومن أيضا من مفردات مفروضات التأثر بهذا المعتقد قالوا لابد لكل من لكل عصر من العصور إمام وأن الإمام اختيار إلى الإمام إيش؟ اختيار الهي لذلك رفعوه كل ك هؤلاء شوفوا عشان ابناء العموم معهم بنفس الامر سنبين بعد ما ننتهي من هؤلاء ندخل على ابناء عمومتهم يقولون حدثني قلبي عن ايه الرب ولذلك يعتقدون في الإمام أن الله لا في اولاد علم الملائكه علما يكون وحيا اهو علم والان روحي الوحي واخذوه وهناك علم استأثر الله به لنفسه لا يطلعه إلا على الايمان أو لا يطلعه الا للامام يعني الأئمة الآن يعلمون عن الله ما لا يعلمه محمد ولا موسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا جبريل ولا ميكائيل هم فقط الذين يعلمون ذلك عن الله جل في علاه ويقولون بالدعاء العصمة للأئمة الإمام كالنبي في العصمة بل فوق النبي عندهم في الأسم كما سياتي تفصيل الكلام على العصمة العصمة في الخطأ والسهو والنسيان كل هذا لا يقع على الإمام لذلك مخبولهم الكبير اسمه ايه هذا المخبول الكبير يقول هذا لا ينسى وهو طب مات هم يعتقدون بايش بالرجعه كما سنبين الغرض المقصود بانهم يقولون بالاسم ويدعون بالاسم أن هذا من المعتقدات التي يعتقدونها وهذا الكلام هذا من كتاب الكافي أيضا يقولون الائمه أو أمرهم من اوامر الله ونواهيهم من نواهي لا فلا يجوز الرد على اي امام من ائمته صراحه الوسط المستل الملتزم يتاثرون مثل هذه العقائد فعلا فعلا لانهم لا يعني لا, لا يرون ان الجراه كل الجراه أن ترد على على امامه او على شيخه هذه جراه عظيمه وسوء ادب وتعدي لا يقبل هنا هنا هم يقول الأصل هنا هم يقولون لا يجوز الرد على الإمام لأن الإمام إذا أمر أمر بإيه؟ بأمر الله وإذا نهى نهى بنهي الله فالرد عليه رد على الرسول والرد عليه رد على الذي أرسل الرسول وصل بلغوا إلى إيش في هذا الباب طبعا الغلو. الغلو يهلك الأمم وأيضا يتصورون في الإمام ما يتصورونه في النبوة وأيضا يقولون يعتقدون بغيبة الإمام على الاسماعيليه يعتقدون بغيبه الامام يقولون الغيبه لابد من الـ الـ الـ الـ الـ الشيعي ان يعتقدها وان لم يعتقدها يكفر بذلك لم يعتقدها لان لما يختفي إمام من اماماته وهم رفعوه ده ان فوق النبوه يبقى لابد من تفسير قال لا هذا امر له حكم عظيم لابد أن تعتقد الغيبه فاعتقاد الغيبة عندهم أصل أصول الايمان فإن لم يعتقد غيبة الإمام لأن اللي موجود في السرداب داعي يروح فين إلا ما يعتقد غيبة الإمام فقد كفر عندهم وهذه في كتبهم في الكافي وبغير الكافي كل ذلك مكتوب عندهم لكنني لم أأتي لكم بالنصوص والعزم لأنني لست مؤرخا كما قلت أنا يهمني الآن أن اثبت لكم أصول القوم وأصول أهل السنة والجماعة حتى تكون على بصيرة من الذين يطعنون في الدين الغرض المقصود هؤلاء ال ال ال ال الشيعة يرون بالغيبة ويقولون بأن غيبة الإمام أمر عقائدي لابد أن تعتقد ويقولون بأنه لو غاب الإمام يتولى المهام من؟ الفقيه يقولون بولايه الفقيه وقد تأثر بهذا القول بعض المعاصرين بولايه الفقيه وهذا خطأ بين قالوا إذا غاب الإمام يقوم بمهام الإمام الفقيه فهم يقولون بولايه الفقيه ومن ذلك أيضا يعتقدون الرجعه الغيبة والراجعة فيعتقدون برجوع الإمام وعندهم الرجوع هنا محصور مقصور في من محمد بن الحسن العسكري مهديهم المنتظر مهديهم المنتظر ومن يعتقدون أن الله تعالى سيرده فيرجع فيملأ الأرض عدلا ونورا بعدما ملأت ظلما وإيش ها؟ وزورا بعدما ملأت ظلما وزورا فهو يقولون سيملأها عدلا ونورا وإن الله سيحاكم هؤلاء طيب على يد من على يد المهدي مهديهم هذا المزعوم المنتظر ايضا يقولون ويعتقدون بأن الأئمة هم القرآن الناطق والكتاب المصحف الذي بين أيدينا قرآن صامت هم لا يعتقدونها اصلا كما سنبين أنهم يؤمنون بالمصحف الذي نزل على من ها؟ على فاطمة لا هذا المصحف الذي بين أيدينا فهم يقولون هذا الكتاب الذي بين أيديكم هذا كتاب إيش صامت هذا قران صامت والإمام هو القرآن الناطق طب ماذا تستفيدون ما ما لوازم هذا القول لا هو تشريع صح بس كيف؟ كيف يعني؟ برضو كيف؟ همهمه الفصل ما تنفعش ممتاز لا يمكن أن يعقل شيئا من القرآن إلا من الإمام فمطلقات القرآن مقيدات القرآن منسخاته, هذا عند الإمام فلا تفسير إلى تفسير الإمام ولا حكم يخرج إلا حكم وقال الله حرمت عليكم أماتكم وقال الإمام هي حل نبل، فيا إيه حل وبيل ويقول أنتم لا تفهمون حرمت حرمت هذه من إيش من الطيب والحسن الظهر والباطن بقى عندهم فهم يقولون أن القرآن الناطق هو هو إيش؟ هو كلام الإمام، الإمام هو القرآن الناطق. هذه بالنسبة اختصارا لبعض طوائف الشيعة وأيضا بعض معتقدات الشيعة الإمامية وسنات ان شاء الله على مفردات هذه العقائد عقائد الشيعة الإمامية تبعا بإذن الله نتكلم عن العصمه وعن الغيبة أيضا وعن الكلام في اعتقادهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل واعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم